أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ أَن أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم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 إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب دَعَوْتُ دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي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 علنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويُم.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 والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبل في قال نوح رَبِّ إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا وَمَكَرُوا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم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 رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا